بوك تو ترسداشن بينك خمسة وثلاثون, خمسة وثلاثون <تصفيق> في المطار في المطار نوريتيو وسكيتي بليتاي إي أتينوس من فضلك احجز لي رحله طيران إلى اثينا من فضلك احجز لي رحله طيران الى اثينا هل هذا طيران مباشر هل هذا طيران مباشر براشول فيتا من فضلك مقعد بجانب النافذه غ المخين من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين نكمة من فضلك أريد تيد الحجز من فضلك أريد تأكيد الحجز نجة أساكمة من فضلك أريد الغاء الحجز. من فضلك، أريد الغاء الحجز. نوريشو پكيستي من فضلك، أريد تعديل الحجز. من فضلك، أريد تعديل الحجز. كده سكرند أرتميوسي ساكنتس لكتوفي روما؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ نعم، نستريمي تيك فينا لايسفا لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. لا. ما زال عندنا مكان لواحد فقط. kada noslesime متى نهبط؟ متى نهبط؟ kada متى, متى, متى نصل؟ متى نصل؟ kada widz ju autobusas متى يذهب باص الى وسط المدينة؟ متى يذهب باص الى وسط المدينه ارتيرا يوسو لاغامينس هل هذه حقيبتك ارتيرا يوسو كربشيس هل هذه شنطتك هل هذه šanttak ar ta yra jūsų bagažas hel mhel mtak kiek bagažų galiu pasimti kam e huzumai m teaatan fit to yra kam humai mtfy a yra dvidešimt kilogramų Ašrįnį kįlį. Ką, tik dvidešimt kilogramų? Kam? Fakat ašrįnį kįlį? Kam? Fakat ašrįnį kįlį? Prašoma paspausti www.bukdu.di, kad pamatytumėte knygas ir parsisiusiote naujausią versiją.